فأهلاً ومرحبا بكم طلاب السنة الثانية من هذا المعهد المبارك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأي وفقنا وأي يجعلنا ممن خلصت نيته وأراد وجه الله ولا نريد ثناءً ولا شكورًا وأول وصية كما تعلمون هي الوسية بطاعة الله عز وجل وبطاقة وبتقوى الله وبالاستزادة والزيادة من طلب العلم النافع وقد جمع الله عز وجل بين التقوى والعلم في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فالعلم الصحيح يبنى على التقوى والتقوى من أجمل تعريفها أنك أن تحذر من الوقوع في المعاصي وفي الزلل كما تحذر من, من الشوك ومن النار ومن كل ما يؤذي والله عز وجل قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستزيده أي أن يطلب الزيادة من هذا العلم فقال سبحانه وقل ربي زدني علما والعلم الذي ينفع والذي يكون خيرا ورحمة لصاحبه هو الذي يؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى وإلى خوف عقابه وعذابه ورجاء ثوابه فأهل العلم والذين يصفون بالعلم النافع هم أهل التقوى وأهل الخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ولذلك كانوا من أهل الرفعة وأهل الدرجة العالية ولهم في الاسلام مكانة عالية جدا لا يعرفها إلا من عرف حق العلم ومن عرف حقيقة العلم لذلك الله عز وجل هو الذي رفعهم ولم يرفعهم أحد من البشر فقال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ف اهل يجب عليهم أن يحترموا علماءهم والعالم هو الذي صح علمه ووصف بالتقوى والخشياء ولذلك جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفة للأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه والعلماء ورفة الأنبياء وكذلك العلم في لغة القرآن والسنة هو العلم الشرعي والعلم الشرعي هو العلم الذي بني على الكتاب والسنة وهو أجل العلوم وأشرفها وانفعها ومن سلك هذا الطريق فقد أراد الله به خيرا كما جاء في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وهالكلام في طلب العلم وفضيله العلم والحض عليه هو يعني كلام معروف ولكن من باب الذكر اذكر كان الذكر تنفع المؤمنين موضوعنا في هذه الدروس المختصرة وهذه الكلمات الوجيزة هو عن مقرر مهم جدا وهو مقرر علوم القرآن وعلوم القرآن هو علم مهم يجب على كل مسلم معرفته ولو إجمالا وذلك لأنه متعلق بأفضل كلام نزل إلى البشرية وهو كلام الله رب العالمين وكل مسلم يجب عليه أن يفهم خطاب الله عز وجل فالقرآن هو نجاة هو الذي به نجاة المسلم في الدنيا والآخرة ومن تمسك به فقد تمسك بمتين فالقرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم ومن تبعه فقد تبع الصراط المستقيم والقرآن فيه عجائب وفيه أمور هي أعلى من عقل البشر ولا يمكن لأي إنسان أن يحيط بمعارفه وبعلومه ولو اجتمع من في الأرض ولذلك لا يشبع منه العلماء ومن عرف حقه لا يشبع منه والقرآن يدعو إلى الصدق فمن قال به صدق ومن عمل به أجر وهو يهدي إلى صراط المستقيم والقرآن هو أحسن كلام وأفضله وأفضل ما ينفق الإنسان فيه ماله ووقته في القرآن العظيم من جهة حفظه ومن جهة دراسته ومن جهة تعلم معانيه ومن جهة تدبره والدعوة إليه وغير ذلك واشتهر عند المؤلفين والمتكلمين في فن من الفنون وفي علم من العلوم أن يشرحوا مفردات العلم الذي سيتناولون بالشرح والدراسة فلذلك كمقدمة مدخل إلى هذا العلم نعرف اولا علوم القرآن من جهة اللغة والاصطلاح وعلوم القرآن نلاحظ أنه مركب تركيبا إضافيا فهو مشتمل على كلمتين هما علوم وقرآن ونحن كمبتدئين في طلب العلم يجب أن نعتني بالمفردات وأن نلاحظ معاني الكلمات ثم نلاحظ التركيب ونخلص بتعريف هذا العلم حتى تكون حتى يكون الأمر أوضح وأجلا فالعلم هو مفرد علوم والعلم تعريفه أنه نقيض الجهل يعني ضد الجهل وهو تقريبا هو بمعنى الفهم والمعرفة والإدراك فهو مرادف للفهم والمعرفة والإدراك وأهل الأصول يعرفونه بأنه معرفة الشيء على ما هو به في الواقع يعني معرفة الشيء على حقيقته وقال بعضهم العلم هو الإدراك الجازم يعني الذي لا شك فيه المطابق للواقع فهذا من جهة اللغة عموماً أما من جهة الاصطلاح فالعلم هو الذي يشمل المسائل المختلفة المضبوطة ضبطا علميا يعني هذه العلوم والأصول والمسائل تكون مجموعة في موضوع واحد هذا من جهة الاصطلاح الاصطلاح أي الذي اصطلح عليه العلماء أما في الشرع فالعلم في الشرعي هو إذا قلنا العلم في الشرع ما هو المقصود بالعلم في الشرع فهو معرفة الله ومعرفة آياته وأفعاله في خلقه وهذا الذي يؤدي إلى كمال الإيمان فهذا الجزء الأول وهو جزء لا يختص بعلوم القرآن وإنما يعرف به كل علم هذه كلمة علم هذه تشمل علوم كثيرة تجد علوم القرآن علم الفقه علم الحديث علم أصول الفقه هي كلمة عامة تشمل كل العلوم وتجد علوم اللغة وغير ذلك أما الجزء الثاني وهو الأهم وهو القرآن والقرآن بإجماع العلماء ليس فعلا ولا حرفا بل هو اسم بل هو إسم وهذا بالإجماع والاسم في اللغة العربية قد يكون مشتقا أي له أصل من كلمة أخرى له يعني له مشتقات أو هو مشتق من غيره وإما أن يكون جامدا بمعنى الجامد أنه لا نشتق منه كلمات أخرى مثال ذلك رجل مثل كلمة رجل رجل لا يوجد فعل أخذ منه هذا الاسم فهو اسم جامد أما المشتق فمثاله كتاب كتاب من فعلي كتب يكتب أكتب كتابة لأن هذا كتاب نقول هو اسم مشتق الجامد قد يكون علما على شيء معين وقد يكون ليس علما وإنما ليس له مشتقات أخرى بل هو جامد لا يوجد له مادة أخرى وعموما القرآن في تعريفه ثلاثة أقوال قد نذكرها هنا من باب الفائدة من باب زيادة العلم فقول بالجمود أي أنه اسم جامد غير مشتق وهؤلاء الذين قالوا هذا القول قالوا هو اسم جامد غير مهموز يعني بدون همزة يعني القرآن لا يقولون القرآن يقولون القرآن وأشهر هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله ونرى في ذلك قراءة أهل مكة وهي على رأسهم قراءة ابن كثير المكي وابن كثير هو من من يعني قراءته هي إحدى القراءة السبع المتواترة وهو من التابعين وليس ابن كثير هو صاحب التفسير فهذا متأخر ولكن هذا الإمام قراءة ابن كثير مثل ما نقول قراءة عاصم وقراءة نافع غير ذلك فقراءة ابن كثير هي قراءة متواترة لا شك في صحتها كانوا هؤلاء يقرون القرآن ومعنى اسم جامد غير مشتق أي أنه عالم على كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يطلق على غيره من الكلام أو الكتب وهو مثل التوراة والإنجيل يعني اسم القرآن أو القرآن هو خاص بهذا الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاص به ولا يجوز تسمية غيره بهذا الاسم إذن هذا ما معنى جامد غير مشتق هذا القول الأول القول الثاني ان القرآن هو اسم مشتق إذن ليس جامدا لكن غير مهموز أيضا قالوا غير مهموز ثم بعد ذلك جاء الاجتهاد في البحث عن مادة الكلمة فمنه من قال هو من قرن الشيء بالشيء أي قرن أي إذا ضم أحدهما إلى الآخر وقيل هو مشتق من القراء لأن الآيات يصدق بعضها بعضا وتتشابه وقيل هو مشتق من القري وهو الجامعة على كل حال المهم أن نعرف يعني حتى لا نطيل الأمر ولا تتشعب الأمور ولا نخرج عن المقصود فالمهم هناك قول بأن القرآن هو اسم جامد غير مشتق فهو يطلق على القرآن فقط هذا قول الأول القول الثاني أنه اسم مشتق لكنه غير مهموز ثم بحثوا عن مادة هذا الاسم إذا قالوا مشتق إذن مما شتق السؤال إذا قلنا أن هذه الكلمة مشتقة فبعدها يرد سؤال آخر وهو ما هي المادة التي شتق من هذا الاسم فهنا يبحث العلماء عن هذا القول الثالث وهو الأقرب والأقوى أن القرآن مصدر على وزن فعلان سمي به المقرؤ من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر يعني المقرؤ من فعل اسم مفعول ما معنى اسم مفعول يعني هو من قرأ قارئ ومقرؤ إذن اسم مفعول أنه يقرأ هو اسم مفعول يفعل به يقرأ ويقرأ سمي القرآن فهو مصدر هذه صيغة مصدر فعلان من صياغ المصادر فقالوا الفعل هو قرأ يقرأ والمصدر قراءة وقرآن والخلاصة عموما سنقول أن الخلاصة أن القرآن اللغة هو اسم مشتق مهموز اشتق من مادة قراء قراءة وأما ترك الهمزة وهي صحيحة وقلنا قراءة متواترة لا شك في صحتها فهو من باب التخفيف والتسهيل وتنقل الحركة إلى ما قبلها فمن درس القراءة يعرف هذا الكلام الذي درس قليلا من القراءة يعرف أن هناك من القراءة من ينقل الحركة إلى ما قبلها وهو شائع ومعروف هذا وكذلك من معاني التي تشملها كلمة القرآن الضم والجامعة فالآيات والكلمات يضم بعضها إلى بعض وتجتمع لتتكون منها الآيات والصور وإذن القرآن يجمع معاني كثيرا وحكم وأحكام فهذا من جهة اللغة هذه كلمة القرآن من جهة اللغة أرجو أن يكون واضحا ولا أكون قد أسرعت كثيرا في هذا القرآن استلاحا إذن الجهة اللغوية مهمة لكن الجهة الاستلاحية أي في استلاح المتخصصين في علوم القرآن والقراءات فهذا هو الأهم فنقول أن القرآن استلاحا له تعارف كثيرة وهذا التنوع وليس تنوع تضاد يعني ليس متضاد لكن سببه أن القرآن له خصائص كثيرة ومتنوع وفيه أشياء كثيرة لذلك تجد أن العلماء كل عرفه بما يقترب أو بما يقرب من اختصاصه فمن ذلك أن الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة هؤلاء لهم تعريف خاص في تعريف القرآن لهم تعريف خاص يعرفون به القرآن وكذلك علماء العقيدة والسنة لهم رؤيا أيضا وكل حسب مجاله واختصاصه وليس هذا هو محل تفصيل أقوالهم لأن هذا الذي قالوه ليس الآن هو محل بحثه إنما نحن نبحث عن تعريف أهل الاختصاص الذي ندرس الآن علوم القرآن فنبحث عن كلام علماء أو المختصين في علوم القرآن فالتعريف المشهور عند المتأخرين والمعاصرين الذين كتبوا في علوم القرآن هو كالآتي قالوا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة نعيد قالوا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة فيه قال بعضهم زاد بعضهم المكتوب في المصاحف المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر وآخرون من أهل العلم زادوا, زادوا في التقييد وفي التوضيح قالوا هو المبدؤ بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس وبعضهم قالوا هو الذي بين دفتين المصحف وعلى كل حال هذه تعرف كلها جيدة ومتكاملة لكن الذي قدمناه يكفي يعني كافٍ في التعريف أنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته هذا جميل إلى هنا هذا جزء طيب الباقي فيه تفصيل أكثر وهو من كلام أهل العلم أيضا ومن فضائر القرآن أنه يطلق على ما قل منه أو كثر فهو من بابي الاشتراك اللفظي على مجموع القرآن الكريم ما معنى الاشتراك اللفظي يعني تقول مثلا إذا سألك شخص يقول لك ماذا تفعل تقول لو أقرأ القرآن أنت لا تقصد أنك تقرأ أنك تقرأ كل القرآن لا حتى يعني القليل منه يقال عنه قرآن فالقرآن يطلق على ما قل منه أو كثر إذن قلنا أن التعريف المختار هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صورة فهذا التعريف يحتاج بعض الشرح وبعض الإضاءات عليه فقولنا هنا كلام الله فخرج به كلام غير الله من جن وإنس وملائكة وقولنا المنزل خرج به غير المنزل مما استأثر الله بعلمه مثلا أو ألقاه إلى الملائكة ليعمل به لا لينزله على أحد من البشر قد قال ربنا عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إذن قال هنا قال لكلمات ربي وقال عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إذن هذا قولنا المنزل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم و هذا واضح أنه يخرج به المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبر وصحف إبراهيم إلى غير ذلك وقولنا المتعبد بدلاوته فهذا يخرج الأحاديث النبوية لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المقبولة عند علماء الحديث بشروتهم أغلبها وحي إلهي يعني الراجح والأقوى ومذهب علماء السنة وغيرهم يقولون أن الأحاديث النبوية هي وحي من الله عز وجل لكنها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها فيه اجتهاد وبعضها اجتهادي قد يخالف النبي ما هو الأولى فيها لكن لا يقر على ذلك فينزل الوحي بتصويب اجتهاده عليه الصلاة والسلام كما يخرج أيضا من قولنا المتعبد بتلاوته الأحاديث القدسية يعني من العلماء من قال أن الأحاديث القدسية هي من نبي لفظا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى من الله وقالوا أن صيغة الأحاديث القدسية هي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وهذه أحد الصيخ لا كل الصيخ هكذا هذه واحد من الصيخ التي استدل بها القائلون بهذا القول أن الأحاديث القدسية هي من الله معنى ومن النبي لفظا والمتعبد بتلاوته ما معنى المتعبد بتلاوته المعنى أن ثوابه وثواب تلاوته لا يعادله ثواب يعني لا يوجد كلام يقال له ثواب ويتقرب به إلى الله عز وجل مثل القرآن ولذلك جاء في في هذا المعنى نصوص كثيرة منها ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب فهذا متعبد بتلاوته يعني يدخل في العبادة ولا يجوز أن تكون العبادة صحيحة إلا به فهو ركن من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة كما قال ذلك الجمهور من العلماء خلف للحنفية أما قولنا المعجز بأقصر صورة فهو يخرج, يخرج به غير المعجز ومن ذلك كذلك الحديث القدسية على القول الثاني القول الثاني قالوا أن الأحاديث أن الأحاديث القدسية هي كلام الله لفظا ومعنى ومع ذلك قالوا هي ليست معجزة لأن قالوا لأن أغلبها فيها نسبة الكلام إلى الله كقال الله أو يقول الله أو ما أشبه ذلك فهي ليست معجزة والمعجز هو القرآن فقط فإن قال قائل يعني حتى نفسر أكثر الأحاديث القدوسية ربما لم يتضح الأمر جيدا فقلنا أن الأحاديث القدوسية هناك قول فيه أن الحديث القدسي هو من عند الله في المعنى فقط عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه يعني أخذ المعنى وقاله بلفظه بكلامه هذا قول القول الثاني هو القول عامة قول عامة أهل السنة وهو الراجح عند كثير من العلماء والمحققين أن الأحاديث القدسية هي من الله لفظا ومعنى يعني حتى لفظها قالوا من عند الله عز وجل فورد عليهم اشكال وهو إذا كان الحديث القدسي قول الله لفظا ومعنى والقرآن كذلك هو كلام الله لفظا ومعنى فما الفرق بينهما فنقول أن هذا الأمر ليس مشكل بإذن الله عز وجل لأن الفروق كثيرة جدا ويتيسر على كل مسلم أن يفرق بين الأمرين فمن ذلك أن القرآن يتعبد بتلاوته نتعبد الله بتلاوته كما ذكرنا في أجره وأحاديث كثيرة جدا تنص على فضله وفضائل صوره وفضائل قراءته وتعليمه إلى آخره أما الأحاديث القدوسية فلم يرد فيها ما يخصها بالتعبد بقراءتها ففي قراءتها أجر ولا شك لكنه أجر عام أجر في فضل العلم وفي فضل نشر العلم وفي فضل العناية بالحديث النبوي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عموما أجر عام ولا يوجد فيه أجر محدد ومنها ومن الفروق أيضا أن الله قد تعهد وتكفل بحفظ القرآن بلفظه ومعناه لقوله تعالى إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّ له لحافظون وأما الحديث الخدوسية فلم يرد فيها أن الله تكفل بحفظها والقرآن كذلك معجز بألفاظه فالله عز وجل قد تحدى العرب وهم منهم في الفصاحة والبلاغة وأما الأحاديث القدسية فلم يقع هذا التحدي بها ومن الفروق أيضا أن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى باتفاق أهل العلم بالإجماع لا يجوز أن تقرأ القرآن وتحدثه بالمعنى أو تنقله بالمعنى بل يجب نقله وروايته باللفظ وأما الأحاديث القدسية فيجوز نقلها بالمعنى لعارف بألفاظه وعالي بما تحيل به المعاني كما ذكر علماء الحديث في هذا ولهم شروط في هذا ومن الفروق أيضا أن القرآن الكريم يكتب برسم المصحف أما الحديث القدسي لم يشترت فيه هذا فيكتب بالرسم الإملائي رسم الأحاديث النبوية وغيرها من الكلام والقرآن الكريم لا يمسه إلا المظاهرون أما الحديث القدسي فيمسه الطاهر وغيره فهذا عموما تعريف العلم وتعريف القرآن والله المستعان الوقت يعني ولا نريد أن نطيل عليكم ويجب علينا أن نلتزم بما اشترطناه أن الدرس يكون نصف ساعة في المرة القادمة نعرف إيه هذا العلم علوم القرآن وكفن مدون وكعلم من علوم الشريعة بناء على ما ذكرناه من تعريف كل مفردة لوحدها وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله حسن انصاتكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان له سؤال أن يتصل المشكورة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا مرحبا يا شيخ حفظكم الله جزاكم الله خير وإياكم فيه. حفظكم الله ورفع <تصفيق> الله قدركم كنا ننتظر بشغف ماذا تعود إلينا هذه الدروس نحن معكم في السنة الثانية آه شاء الله يعني في الحقيقة ليس ليسؤال ولكن مداخلة قصيرة نعم حياك الله أخير نعم نعرفكم نعم كنت معنا ما شاء الله بالنسبة للحديث القدسي هو لفظه هو من الله عز وجل هو الأقرب وذلك في بعض الأحاديث قول الله عز وجل يا عبادي يعني أن الله عز وجل هو الذي يتكلم أوحا أوحا الله عز وجل عن طريق جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم جزاكم الله خير نعم هذا هو يعني هذا الذي رجحوه بسبب يعني هذه الألفاظ وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أيوة. فيما يرويه عن عز وجل هذا اللفظ هو يعني اعتمده القول الآخر الذي نقول م. أنه أضعف من هذا القول الثاني قلنا أنهم قالوا أنه من عند الله في المعنى ولكن اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربي يروي يعني يحدثه عن ربي فقال وإذا هو المعنى من عند الله فهمت لكن الراجح أن الروايات يعني يفسر بعض بعضا وعلم الحديث يعرف أن من الروايات من كان يعني يحدث بالمعنى نعم في لذلك يعني الأضبط والأقوى أنه هو رواية قال الله عز وجل كما ذكرتم أنت جزاكم الله خير على هذه الفائدة ان من الأحاديث ما فيها يا عبادي نعم هذا لا يمكن هذا خطاب مباشر نعم كذلك بما يميز الحادث القدسي عن القرآن الكريم بالنسبة لقول الله عز وجل إننا نحن نزلنا الذكر وإنه, وإنه له لا حافظون يعني هي هذا ذكر على العموم يشمل القرآن ويشمل للسنة ولذلك حفظ الله عز وجل القرآن وحفظ السنة من الضياع وسخر لها علماء جهابذة لحفظها نعم الله يبارك فيك حفظكم الله رب جزاكم الله خيرا لكن يجب يعني دائما نذكر الفروق لماذا لأن الفروق يعني تزيل الإشكال يعني بعض الناس يقول إذا كان القرآن هو لفظه ومعناه من الله والحديث القدسي كذلك إذن لماذا لماذا لا مثلا يعني يورد لك شبهة يقول لك مثلا لماذا لا نقرأ الحديث القدسي في المحراب إذا كان هو بنفس التعريب وبنفس المنزل فنورد هذه الفروق حتى يتجلى الأمر حتى, حتى يكون الأمر هينا تلك الفروق حتى تفرق بين الحديث القدسي والقرآن هو وذلك الحديث القدسي يخضع لقواعد علم الحديث نعم ولذلك منه منه الصحيح ومنه المتواتر ومنه الضعيف ومنه الموضوع أيوة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن الكريم من قرأ حرفا من كتاب الله لا أينا. أقول لا حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومي من حرف أي نعم هذا الأجر نعم لم يثبت للحديث القدسي ثبتا للقرآن فقط نعم وعليكم الله خيرا ونفع الله بكم وبرك الله فيكم السلام عليكم. وعليكم السلام حفظكم الله طيب على كل حال جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم ورافع قدركم في الدنيا والآخرة ولا بس يعني من كان هذه مادتنا ومقررنا ومن كان له سؤال لا يجهزه قبل الحصة حتى ننتفع به ولا يأخذ يعني وقتا لكتابته حتى نستفيد جميعا فإن علمنا الجواب أجبنا وإن لم نعلم قلنا الله أعلم وبحثنا عن الجواب حتى نستفيد جميعا وأذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله